ايها الاخوه المؤمنون ثبت <تصفيق> في صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه قيام الليل ظاهر هذا الحديث أيها الإخوة أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو صيام شهر الله المحرم ولا يخفى على الإخوة ما ورد في صيام ستة أيام من شوال من الفضل العظيم وما ورد في عشر ذي الحجة من أن الأعمال الصالحة في تلك الأيام وقال لا يعادلها شيء ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيهن من عشر ذي الحجه فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين تلك الاحاديث قال اهل العلم عليهم رحمه الله قالوا ان التطوع بالصيام نوعان تطوع مطلق فافضله المحرم كما ان افضل التطوع المطلق بالصلاه هو قيام الليل الثاني ما كان صيامه تبعا لصيام رمضان قبله او بعده فهذا ليس من التطوع المطلق بل صيامه تبع لرمضان ذكر هذا بعض اهل العلم ولذا قيل ان صيام سته ايام من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان ومعلوم ايها الاخوه ان الذي لا يصوم رمضان لا يكتب له الاجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال ايها الاخوه شهر محرم هو اول السنه وشهر ذو الحجه هو اخر السنه فمن صام عشر ذي الحجه او شيئا منها ثم صام المحرم او شيئا منه فقد افتتح عامه بالطاعه واختتمه بالطاعه فيرجى له باذن الله عز وجل ان تكون سنته كلها طاعه فان من كان اول عمله طاعه واخر عامه طاعه فهو في حكم من استغرق عامه كله بالطاعات وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم بشهر الله وإضافته الى الله تدل على شرفه وفضله كما لا يخفى وهو من الاشهر الحرم جاء عن بعض السلف انهم يصومون شهر المحرم كله منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ومنهم الحسن البصري عليه رحمه الله ايها الاخوه الكرام في مثل هذه الايام التي ليس فيها حر شديد ولله الحمد بل لا يوجد فيها حر ولا عطش ما اقصر النهار فما اجمل الصوم ما اجمل ايها الاخوه ان يبتدئ المسلم عامه الجديد بتوبه النصوح يمحو الله بها ما سلف من الذنوب وما اكثرها قال احدهم قطعت شهور العام لهوا وغفله وانا اقول ايها الاخوه هذه الابيات كله انسان يطبقه على نفسه مضى الان سنه كامله من عمر الانسان ما هي الاعمال الصالحه التي فعلها وفي الجانب الاخر ما هي الاشياء التي لا يحبها الله بل ويغضب منها ووقع فيها الانسان قطعت شهور العام لهوا وغفله ولم تحترم فيما اتيت المحرمه فلا رجبا وفيت فيه بحقه ولا صمت شهر الصوم صوما متمما ولا في ليالي عشر ذي الحجه الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرم فهل لك ان تمحو الذنوب بعبره وتبكي عليها حسره وتندم وتستقبل العام الجديد بتوبه لعل لك ان تمحو بها ما تقدم يقول الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه يقول مجاهد وغيره عليهم رحمه الله نزلت هذه الايه في الصوام من ترك لله تعالى طعامه وشرابه وشهوته عوضه الله خيرا من ذلك طعاما وشرابا لا ينفد وازواجا لا تموت ايها الاخوه يتاكد في هذا الشهر الكريم العظيم الذي قال الله تعالى انه شهره شهر الله يتاكد فيه صيام يوم عاشوراء ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل رضي الله عنه عن صيام يوم عاشوراء فقال عليه رضوان الله ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما او يتحرى فضل يوم من الايام الا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء اهل الكتاب ايها الاخوه الكرام كانوا يصومون عاشوراء وكذلك قريش في الجاهليه كانوا يصومون عاشوراء والنبي صلى الله عليه وسلم له مع صيام عاشوراء اربع حالات كما ذكر بعض اهل العلم الحاله الاولى انه كان عليه الصلاه والسلام يصومه بمكه قبل الهجره ولا يامر الناس بالصوم في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينه صامه وامر بالصيام فلما نزلت فريضه شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه فترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء افطره المقصود ان الحاله الاولى هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ولم يامر به سكت عليه الصلاه والسلام لكن كان هو يصوم عليه الصلاه والسلام الحاله الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه بعد الهجره وراء صيام اهل الكتاب لعاشوره وراء تعظيمهم له صامه عليه الصلاه والسلام وامر الناس بصيامه واكد الامر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه اطفالهم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم انجا الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وامر بصيام وقد اختلف العلماء في هذه الحاله الثانيه لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه يعني قبل فرض رمضان هل كان صيام عاشوراء واجبا او مستحبا على قولين مشهورين عند اهل العلم والامر لا يتعلق به تكليف بالنسبه لنا الحاله الثالثه ايها الاخوه انه لما فرض صيام رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر بصيام عاشوراء والتاكيد كما في حديث عائشه السابق وقد جاء في الصحيحين من حديث معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر والذين يرون انه كان واجبا يقولون هذا الحديث ناسخ للوجوب الحاله الرابعه والاخيره التي استقر عليها التشريع وهي التي تهمنا الان ان النبي صلى الله عليه وسلم عزم في اخر عمره على ان لا يصومه مفردا بل يضم اليه يوما اخر مخالفه لاهل الكتاب قال عليه الصلاه والسلام فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع وفي روايه لان بقيت الى قابل لاصوم الن تاسعه مع العاشر لكنه قبض عليه الصلاه والسلام قبض ولم يدرك العام المقبل ونحن ايضا ايها الاخوه يجب دائما ان نضع هذا في حسباننا نحن لا ندري هل سنستقبل عاشوراء القريب هذا ام سنكون من الاموات استقرت السنه يا عباد الله على ان يصوم المسلم التاسعه والعاشر نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لطاعاته وان يزيدنا من فضله انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله فضل صيام عاشوراء جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام صوم يوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه تصوروا ايها الاخوه الذي يصوم عشوراء عنده تكثير سنة ماضية الذي يصوم عرفة تكفر له سنتان ماضية وقابلة أجور هذا من تفضل الله على عباده سبحانه وتعالى وهو الغني الله عز وجل خلقنا لعبادته وأمرنا بأوضح العبارات والعبارات وانزل على هذا القران على على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقامت الحجه على الجميع ومع ذلك الله حليم والله يحب سبحانه وتعالى لنا المغفره والرحمه فلماذا لا نقابل هذا الاحسان الالهي بالمزيد من الاقبال على الله تبارك وتعالى ان عبدا مخلوقا مثلك اذا سمعت انه يحبك ويحسن اليك ماذا يكون شعورك فكيف بالله فكيف بالله لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديننا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون قال العجب ليس في قوله يحبونه فكل انسان مجبول على محبه من يحسن اليه العجب من قوله يحبهم فالله عز وجل يحب عباده يحب لهم الخير ويسهل سبحانه وتعالى اسباب الخير لهم ولكن اين الاقبال اين الاقبال يا عباد الله ويستفاد ايها الاخوه المؤمنون من امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفه اهل الكتاب وعزمه عليه الصلاه والسلام على صيام التاسع مع العاشر يستفاد من هذا حرص الرسول عليه الصلاه والسلام على تميز الشخصيه الاسلاميه في كل شيء وان يكون للمسلمين استقلالهم عن غيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار ومما ينبه عليه ايها الاخوه انه وردت بعض الاحاديث التي تأمر بصيام يوم عاشوراء ويومًا قبله او بعده في روايات صوموا يومًا قبله وبعده وفي روايات صوموا يومًا قبله او بعده وهذه الروايات ايها الاخوه كلها ضعيفه والثابت هو صيام يوم التاسع والعاشر كما في صحيح مسلم ولكن قال بعض اهل العلم ان الذي لم يتمكن من صيام التاسع يصوم الحادي عشر من اجل حصول المخالفه وبعض اهل العلم قال اذا صام التاسع والعاشر والحادي عشر فانه يدرك صيام ثلاثه ايام ومعلوم ايها الاخوه ان من السنه ان يصوم المسلم ايضا من كل شهر ثلاثه ايام ايها الاخوه المؤمنون انظروا كيف يحرص النبي عليه الصلاه والسلام على مخالفه غير المسلمين وقد ذكر بعض اهل العلم من المعاصرين انه لا باس بالتهنئه بالعام الجديد ومع الاحترام والتقدير لرأي كثير من اهل العلم ممن يرون هذا الراي لكن اظن انه لو تمحص المفتي والعالم في اي مكان في مثل هذه المساله لظهر له الحق والعلم عند الله ايها الاخوه التهنئه بالعام الجديد وقد الفتت الى هذا في الخطبه الماضيه الان الرسائل كثيره بالجوال الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع تهنئه بالعام الجديد فبعض العلماء الذين او المشايخ الذين يجيزون هذا قالوا هذا ليس بدعه لانه لا يفعل تدينا نحن لم نقل انه بدعه والذين نهوا عنه لم يقولوا اصلا انه بدعه وان كان بعضهم قال انه بدعه لكن ليست القضيه في التحريم او في النهي بسبب انه بدعه لان بعض الناس يقول انا ما فعلته تعبدا والبدعه لا بد ان يفعلها الانسان من اجل العباده الجواب صحيح لا نقول انه بدعه التهاني ايها الاخوه التهاني تكون على ماذا يعني هل يعقل ان يموت انسان تاتي الى اهله وتقول على البركه وفاه فلان هذا لا يعقل لو ان انسانا على سبيل المثال جاءك وقال مبارك عليك قدوم شهر الربيع الاول وكل شهر ياتيك ويقول على البركه الشهر الجديد هل تستسيغ هذا الناس ليه استسيغونه بعضهم الان يقول اي شيء جديد يحسن التهنئه به هذا فيه نظر لما ياخذ الانسان وظيفه جديده المعنى معقول ان تهنئه لما ياتي للانسان مولود جديد يعقل ان تهنئ لما ينزل في بيت جديد تقول له مبارك البيت الجديد لما يقدم غائب تهنئ اب الغائب او ابن الغائب او امه او زوجته هذا امر معقول لكن ينتهي عام وياتي عام فما وجود تهنئه فيه الانسان ايها الاخوه اذا انتهى عام الان من عمره هذا يقربه الى ماذا يقربه الى الاجل فهنئن الناس قل على البركه اقتراب الموت غير معقول اذا ايها الاخوه لم يبقى للتهنئه اي معنى الا انها تشبه بالنصارى في مساله اعياد راس السنه وبعضهم يقول راس السنه فيه احتفالات واحنا ليس عندنا احتفالات التهنئه بماذا انت الان تهنئ على ماذا اذا كانت التهنئه غير معقوله المعنى بعضهم قال مثل رمضان سبحان الله الرسول عليه الصلاه والسلام يبشر اصحابه يقول اتاكم شهر مبارك لكن العام الجديد هل نعلم هو مبارك او يكون عام فيه فتن الله اعلم قد يكون العام الذي يقضى فيه الانسان الله اعلم فلا معنى ايها الاخوه ابدا للتهنئه بالعام الجديد الا انها تاثر باختصار الا انها تاثر بالنصارى الذين عندهم كما لا يخفى التهنئه بالكريسماس وبعده ايضا براس العام الجديد على كل حال هذه مساله من تامل فيها ظهر له الحق نسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة عاشوراء هو يوم الثلاثاء القادم خلافا للتقويم الموجود الذي يسمونه تقويم أم القرى بعض الناس يقول على التقويم لا التقويم شهر ذي الحجة في التقويم شهر ذي الحجة الماضي في التقويم تسعة وعشرون يوماً ونظرا لان الناس لم يروا الهلال فالاصل ان يتم شهر ذي الحجه 30 يوما فيكون الشهر داخلا بعد التقويم بيوم فالذي يريد اصابه السنه ايها الاخوه هي صوم الاثنين القادم يصوم الاثنين القادم والثلاثاء اسال الله تبارك وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم وجميع اخواننا المسلمين من عباده الصالحين وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه انه سميع قريب اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا كما نجيت موسى واغرقت الطاغيه فرعون ان تعجل بهلاك طاغيه الشام بشار الجزار وجنوده الخونه الفجره الذين لا ينتمون الى دين ولا خلق ولا انسانيه اللهم عجل فرج اخواننا اللهم عجل فرج اخواننا في الشام اللهم اننا نحسن الظن بك اللهم انا نحسن الظن بك فعجل هلاك هؤلاء المجرمين اللهم اقر أخ... اللهم اقر اعين اخواننا في الشام بهلاك هذا الطاغوت وجميع الطواغيت انه على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين